فَأَنْتَهَا فَأَنْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابٌ لِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَطُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّلَاقَاتِ وَاللَّهُ لَا كل كفار نثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا وآتوا الزكاة لهم أجرهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا بحرب من الله بحرب من الله ورسوله وإن فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى وأن خير لكم وترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يهلمون